بوك تو ستك ستة وستون ستة وستون برونوموي اونو ضمائر الملكية واحد ضمائر الملكية واحد مي ميا. انا يا الخاص بي انا يا الخاص بي انا لا أجد مفتاحي انا لا أجد مفتاحي انا لا اجد تذكره سفري انا لا اجد تذكرت سفري انت كاف الخاص بك انت كا الخاص بك هل وجدت مفتاحك هل وجدت مفتاحك شو <تصفيق> هل وجدت تذكره سفرك هل وجدت تذكرت سفرك لي ليا هو ها الخاص به هو ها الخاص به شو بتسي هي ليش هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ شو بيصير كي ليابيلتو هل تعرف أين تذكره سفره؟ هل تعرف أين تذكرت سفره؟ شي، هي، ها، الخاص بها. هي ها الخاص بها قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها هي مالا وقد ضاعت ايضا بطاقتها الإئتمانية وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه ني نيا نحن نا الخاص بنا نحن نا الخاص بنا نيا افتشو مالساناس جدنا مريض جدنا مريض نيا اڤينيو ساناس جدتنا بعافيه جدتنا بعافية. بي عافيه انتم انتن كم كن،, كن الخاص بكم بكم انتم انتن كم كن الخاص بكم بكم انفاني هي اين أبوكم يا أطفال؟ أين أبوكم يا أطفال؟ إنفاني هي إستس فيا بانيو؟ أين أمكم يا أطفال؟ أين أمكم يا أطفال؟